فبأي آذاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آذاء ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما ذرزخ لا يبغيان فبأي آلاء 129. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان 120. فبأي آماء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر فبأي آلٍ ربك تكذبان؟ كل من عليها فانه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والكرام. فبأي آلٍ ربك تكذبان؟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 كذبان يا معشر الجن ولنسي إن استطعتم إن استطعتم أن تنفذون قطار السماوات ونفضون لا تنفذون إلا بسلطان.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 كذبان، فإذا شقت السماء فكانت وردة كذهان، فبأي عالٍ ربك ما كذبان، فيوم إلى يسأل عن ذن. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواصي ولقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ يَطُوفُونَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَمِيمٍ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان فَبِأَيِّ آلاء ربك ما تكذبان ذوات أفئان، فبأي آلاء ربك ما تكذبان فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء؟ مات كذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربك مات كذبان متكئين على فرش بطائل أمين ذَرَأْنَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ فِيهَا قِنَاطِيرَ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ طَيِّبَاتٍ فَيَطْغَوْا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 مُدَهَّمَتَنَ فَبِأيِّ آلٍ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فِيهِمَا عِنَا أَنِ الظَّاقَةَ كِتَابٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ إِنَّ خَيْرَاتٍ حِسَانٌ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ حُورٌ كون فورت في القيام فباي آلاء ربكما تكذبان لم يطمئن انس قربهم ولا جان فباي آ ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آباء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام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 المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سغر موغونة متكئين عليها, متكئين عليها متقابلين يَطُوفُ عَلَيْهِمُ الْوَلْدَانُ مُخَلَّدُونَ بِأَقْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَثِيمٍ مِمَّا عِنْيِ الَّا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ وَفَاكِهَةٍ مِمَّا يَتَغِيّعُونَ وَلَحْمٌ طِيرٌ مِمَّا يَشْكَهُونَ وَحُورٌ عِينٌ كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغا ولا تاثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة, وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وثرش مغفوعة جعلناهن إن شاء فجعلناهن فجعلناهن أبكارا عربا ترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين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 يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر لآكلون من شجر من زقوم فمالئون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 الخالقون. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن نَحْنُ على أن نبدل أمثالكم ونشئكم ونشئكم في ما لا تعلمون ولقد علمتم نشأت اللول فلولا تذكرون أفراعيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء التم تفكهون ان ما لمغرمون بل نحن محرومون الماء الذي تشربون ماشاء أجعل له أجازا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أنتم شجرتها أم نحن أم نحن المنشئون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 أنكم تكذبون، فلو لا إذا بلغت الحوقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلو لا غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما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 وهو على كل شيء قدير هو الأول الاخر والظاهر والباطل وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والارض في ستة أيام ثم استوى على العرش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 فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد خذ من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميرات السماوات والأرض لا يستوي منكم منى ثقوا من قبل الفتح وقاتلوا اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير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 ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا فرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابَ يُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنْفُسَكُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَتَرَبَّصْتُمْ وَارْتَبْتُمْ وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ حَتَّى جَاءَ وغرتكم لماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يوخذ منكم فرية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبيس المصير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 اعلموا أن الله يحيي لرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون إن المصدقين والمصدقات وأقربوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر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 وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وله وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر بينكم في الأموال والأولاد كمثل غيث نعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخره عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء ولرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله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 دَوَالِ الْكِتَاب فَمِنْهُمْ مُهْتَدٍ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ثُمَّ قَفَيْنَا عَلَى آثَارِهِمْ بِرَسُولِنَا وَقَفَيْنَا بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَقَفَيْنَا بِعِيسَى مَرْيَمَ وآتيناه وجعلنا في قلوب الذين اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً بتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ما كتبناها عليهم إلا بتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها